تَأْكُلُونَ مِمَّا ظَلَمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا تَأْكُلُونَ مِمَّا غُلِبْتُمْ عَلَيْهِ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا, الله واتقوا الله إن الله رسول رحيم